بسم الله نحن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ عاملة ناصبه تسقى نارا حاميه تسقى عين انيه ليس لهم طعام الا من لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه 129-لسعيها راضية 120-في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية 122-فيها عين جارية 123-فيها سرر مرفوعة 124-وأكواب موضوعة 125-ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة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 ذ لْتَعَرَيْهِ بِمصَيطِير إَِّا مَن تَوََّ وَكَفَرَ فَيُعذِبُهُ الله فَُعذبُهُ اللهَّ العذاَابَ الْأَكبَر إِ إلينَا إَابَهُم ثمَُّ إِن عَرنَا حِسَابَهُ